بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هودا لبني إسرائيل لألا تتخذوا من دوني وكيلا درية درية من حملنا مع نوح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 وَلَتَعْلُمَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ أَرَدُؤُونَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا فجاسوا خلال الديان وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا اِن احسَنْتُمْ احسَنْتُمْ لِانْفُسِكُمْ وَاِنْ اسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم ردنا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ للكافرين حَصِيرًا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر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 نهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا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 اقرأ كتابك كذاب بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يظل عليها ولا تزر يا زرعة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نهلك قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ ففسقوا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَفَسَقُوا فِيهَا فحق عليها القول وَكَمْ أَلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِعَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم, ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما ثم <سؤال> <سؤال> <سؤال> جعلنا له جهنم يصنعها مدموما مدحورا ومن اراد الاخرة توسع لها سعيها وومن مؤمن فاداهك كان نسو مسطورا كلم مد اما بعد فيا ايها الناس انك على كل فضل كيف فضلنا بعضه على بعض وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الها الاخر فتقعد فتقود مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً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 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم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 ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وَإِنَّا تُعْلِضَنَّ عَنْهُمُ بِتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ فَقُلْ لَهُمْ قولاً ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد منوما محسورا إن ربك يبسط وسق لمن يشاء ويقدر إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ولا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقُ نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.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 وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفِّ في الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خيرا وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم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 ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملموما مدحورا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 وَلَقَدْ صرفنا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَتْذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَبْتَغَوْا إِلَى هَذِ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 وَجَعَلْ قلوبهم قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقَرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْا عَلَى أَدْبَادِهِمْ نُفُورًا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 انظوا كيف ضربونك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاة انا لمابعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجاره او حديدا قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا منا يكبر في صدوركم فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَعَكُمْ أَوَّنَ مَرَّةٌ فَسَيُرِّضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يَدْعُوكُمْ فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم إِلَّا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا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 ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا, وآتينا داود زبورا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 إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مولكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا وكان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نوصل بالآيات إِلَّا تخويفا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 لئن اخرتني الى يوم القيامه لا احتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم. فان نذهن جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم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 وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وَإِذَا يَعْمَسَّكُمُ الظُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهِ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أفأمنتم أي يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيورقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا ذَٰلِمًا لَّا تَجِدُونَ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ وَعَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ مَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ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 ومن كان فيها هذه أعمال فهو في الاخره أعمى واضل سبيلا وإن كان الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك رعف الحياه ورعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن ان كادوا يستفزونك من الارض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا سُنَّةَ من قد أَرْسَلْنَا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصَّلَاةَ لدلوك الشمس إِلَى غسق الليل وقرآن الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رَبِّ أَدْخِلْنِي مدخل صدق وَأَخْرِجْنِي مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهر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 وَإِذَا ألعمنا على الإنسان أرضا ونأى بجانبه وإذا مَسَّهُ مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو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 وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَرْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إن فضله كان عليك كبيرا قل إن جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله ولو كان لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا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 أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قلت بحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منعن سأيئ منه إذ جاءكم الهدى إلا إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَ رَسُولٌ قُلْ كَفَاه بِاللَّهِ شَجِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إنه كان بإباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلم تجد لهم فلن تجد لهم أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى عُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مأوياهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآخر وقالوا أيضا كنا عظام رفاتا إن لَمَبْعُوثُونَ بعثوا خلقا جديدا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ خَادِرٌ خَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ, لهم أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فابى الظالمون الا كفورا قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيرا الانفاق وكان الانسان قتورا ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جاءهم فقال لَهُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَضْرُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض البصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأرقناه ومن فأرقنا معه جميعا. وَقُلْنَا من بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضِ فَإِنَا جاء وعد الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا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 قرأه على الناس على مكر ونزلناه تنزينا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ديننا اوت علم من قبله الى يتلى عليهم عليهم يخرون للارقان سجدا ويقولون ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لما فعونا ويخمون للاذقان يبكون, يبكون ويزيدهم خشوعا او الله او دعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا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 ولم يكن له وليا من الدل وكبره تكبيرا